والسلام عليكم ورحمة الله ا عليكم ك ر ب تكلمنا ه نبدأ على ر في ا ل م ر ة الماضيه وانقطاع و ا الحيض والنفاس ومن استيقظ ل فوجد في ثيابه منيا او مديا فعليه الغسل فعليه, فعليه فربما بعضكم بعضكم الغسل الآن لما سلت المساء الوصولية لم يسجل بداية يكتب فأنا من أ ر ا د ا ل ا س ت ف ا د ة فيما ذكرناه من بعض المسائل ا ل ا ص و ل ي ة وقضايا التعارض والترجيح بين ا ل أ د ل ة وكيف يتم الترجيح عند الجمهور وكيف يتم الترجيح عند ا ل س ا د ة ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ا س ت ل ا ف بينهم يعني من أ ر ا د ان يراجع في أ ب و ا ب ا ل أ ص و ل في أ ب و ا ب التعارض والترجيح من كتب ا ل أ ص و ل فهناك محلها و إ ن م ا أ ح ب ب ت ان اعطيكم نبذه عنها يعني كما قلنا أ ن ا ل أ ح ن ا ف وهم من م د ر س ة الفقهاء في ا ل أ ص و ل يقررون قواعدهم بناء على أ ص و ل ه م بخلاف م د ر س ة المتكلمين طيب نعيدها سريعا المدارس المصدية الحنفية وهم الذين يؤصلون ويقاعدون أتباعها قلنا من ومعظم فروعهم المدارس مدارس المدارس مدرسة المدرسة الفقهاء الفقهاء وهم ثلاث الأولى السادة تسمى وفق ا ل م د ر س ة الثانيه ة و ي المتكلمين وهي مدرسة وهي م د ر س ة الجمهور وغالب اثنائها من الشافعيه ة و م د ر س ة الفقهاء ه ؤ ل اتوا ء يعني أ ب ا ل أ د ل ة وناقشوها وربما ان يحتجوا كل واحد منهم لمذهبه وانتصر لهم وامتلات ذلك ما فعله ا ل إ م ا م الكمال بن الامام رحمه الله تعالى إ ن س ا ن جامع زوجته وقبل أ ن يمشي أ و ينام أ و يتبول اختسل اختسل بعد ا ل غ ص ل نزل ش ي ء من ا ل من ي المني ا ا خ ت س ل ب فعند ا ل إ م ا م وعند صاحبه محمد رحمه الله تعالى غروج وجه والشهوة موضعه هذا المني على وجه الدفت على من موضعه يعني من الصلب الى الذكر وعند ا ل إ م ا م أ ب و يوسف رحمه الله تعالى خروج المني على وجه الدفق والشهوه عن العبر ا أ عند ا ل إ م ا م وعند صاحبه يجب عليه إ ع ا د ة الغسل ل يجب ي ع ه إ ع الغسل د ة ا لماذا لان ا ل م ن ل د خرج على وجه الدفق و ا ل ش ه و ة بالجماع من الصلب إ ل ى الذكر وعند الامام إ م عبو يوسف في هذه ل ل ل ح ا ة ينفصل عن ابو ل ع ه ي على و س ل عند ا ل إ م ا م أ ب و يوسف رحمه الله تعالى ونحن نقول أ ن ه يغتسل احتياطا ل أ ن ه يشتى على قول الامام مطلقا في العبادات يشتع على قول الإمام يوسف وجه في اتفاق الخلاف ت ف ا ا ق ج م ي ع ا ل صار من اين خرج على وجه ا ل د ف ق و ا ل ش ه و ة ي ع ن انتم تعلمون ان ماء الرجل يخرج من صلبه م الى ا ر يخرج ج ل صلبه ل من الذكر بخلاف ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة يخرج من صدرها واضح الان انتقال هذا المني من الصلب الى يخرج على وجه ا ل د ف ق على وجه الشهوه ة وضحة الى الذكر واضح الصورة ا ل ف م ومحمد مجرد خروجه على وجه الدفق و ا ل ش ه و ة في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا خرج للعضو يعني بمعنى لو انه احترم ل م ن ض ث ا الآن ل مرة و أ ف ا ق وهو ي ح ت ل م فمسك ذكره م ن ع ه من الخروج كيف وصل هذا الماء الى ذكره ليس على وجه الدفق والشهوة من موضعه. فيجب عليه الغسل عند الإمام فيجب موضعه عند وعند وجه محمد من ا ل آ ن إ ذ ا تركه بعد أ ن ه د أ ت شهوته فسال سيلانا لم يخرج عن العضو على وجه الدفق لا يجب الغسل عند الامام إ م أبو يوسف عند ل إ ابو م أ يوسف وهذه الصورة نفسها لمن زوجته وبعد جميعها قبل أن يتبول اختسل نزل هذا المنى هل يعيد أو لا يعيد عند الإمام محمد والإمام أبو نفسها جميعها هذا هل قلنا جامع بعدما اختسل المن الغسل لا الغسل الإمام الغسل لمن قبل نزل أن عند حنيف محمد يعيد يعيد يعيد انه قد خرج على وجه الدفق و ا ل ش ه و ة وعند ا ل إ م ا م أ ب ي يوسف لم يخرج على وجه الدفق و ا ل ش ه و ة فلا يجب إ ذ ا كان قد أ ت م غسله فلا يعيد الغسل مره ة غضحة أخرى بضحة الصورة أخواننا بذاتي اخرى ح الرحيم م فيكم يا مولانا فهمنا المشألة م م ن بارك الله يا ا ت ولكن من حيث ا ل إ م ك ا ن في هذه ا ل م س أ ل ة التي بين إ ي د ي ن ا يمكن أ ن يكون خرج هذا المني منه لا بسبب الجماع ي على ن ي ا ع ل وجه الدفق و ا ل ش ه و ة بل بسبب آ خ ر كمرض أ ص ا ب ه بعد الاغتساب ش ا فنعم ل ي ب ل إ م ك ا ن أ د ع يعني مما كان أو أحسن مما يمكن كان كان هذا صحيح ولكن يعني يمكن أن يتصور الفقيه ولكن أحسن أن أو يتصور صحيح أ ن يخرج المني من الرجل بواحد من سببين إ م ا بسبب الجماع و أ ق ص د به سبب الدفق و ا ل ش ه و ة و ثم انفصل عنه بعد الاغتسال ش ا ا و ل ب ب ث ا ن ي ه والسبب يعني بسبب مرض أ ص ب ب ه ف ا ج م ا ا ع ل الثاني ب ا لا ع لا يجب عليه ا ل غ س السبب ل الأول فيأتي فيه التفصيل والله أعلم أما فيأتي ما فهمته وهذا فيه فما تعقيبكم يا مولانا بارك الله فيكم في ج ب على على عليه الغسل هذا بالاتفاق الصورة ن ا ل إياها كمن احتلم فأمسك ذكره أو استنى فأمسك ذكره ذكره كمن فأمسك فأمسك أو هنا الخلاف او انسان جامع ثم اغتسل فنزل المنيو مره اخرى ليس على وجه الدفء والشهوه ا الخلاف المسألة طيب نكمل حتى لا نطيل. في هذه المسائل أنا عليها وكذلك تعلم الخلاف يعني لا بد ان ت ت ق قال علم الخلاف يعني من لا يعرف الخلاف لن أن يشم يعني, وهذا فيه رد يعني, على هؤلاء الذين يعني أن لا انفه الفقه م ا هؤلاء ل عن هوى ى الناس الأمر أن د ت لهم الأمة أ وصلنا ل لا يقولون بها راه. يعني لا يتكلم بمسألة إلا وله ودليل دارك الله فيك. طيب إن شاء الله إن شاء الله قول ل ا بها راه بارك شاء نتابع شاء ء يعني فيكم طيب دعون مستند إن إن ن ف رحمه ا ل ه و الى التي الله عندي بارك فيكم وصلنا إ قول المصنف رحمه الله تعالى قال ومن استيقظ ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أ و مديا فعليه الوزن أ م ا المني فلقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ذكر حلما ولم ير ى بللا فلا غسل عليه ومن ر أ ى بللا ولم ي ر ك ر حلما فعليه الغسل و أ م ا المذي ففيه خلاف أ ب ي يوسف ل أ ن المذي لا يجوز الغسل كما في ح ا ل ة اليقظه قبل ان نفصل هذه المساله لابد أ ن نتعرف على م اقسام ه أ المياه عند الرجل ثلاثة وعند النوع اثنان الرجل ثلاث المرأة أما الرجل ما هي مياه الرجل النوع الأول المذي وهو هي الم... المني. القسم م ن ي ا ل ا ل أ و ل من مياه الرجل وهو المني وهو خاتر أ ب ي ض ورائحته ك ر ي ه ة ك ر ا ئ ح ة الطلاق هذا النوع ا ل أ و ل من مياه الرجل وينكسر الذكر منه وينكسر الذكر منه. من هذه علامات المني يعني بمعنى أنه بخروج المني منه لأن بمعنى الذكر بخروج علامات انتشار الذكر هذه يذهب الصنف الثاني من مياه الرجل وهو المذي المذي رقيق يميل إ ل ى البياض رقيق ماء أ ب ي ض ويميل إ ل ى البياض وهو رقيق أ ر ق بخلاف المني فهو س خ ي ن وهذا ع ا د ة ما يخرج بسبب يعني ن ق و ل مقدمات الجماع من تقبيل وغيره هذا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل بخلاف يجب المني الغسل كما ذكرنا فيه ويقابل هذا المذي عند ا ل م ر أ ة م ا ي س ما ى ب ل ق د يسمى بالقدي ما ي ب ا ل ق د ي يعني ا ل م ر أ ة لها معان المني و ا ل ق د ي والرجل ق د ي و ا ل له ثلاث المني والمذي و ا ل و د ي ا ل و د ي بول هو ع ب ا ر ة عن بول غليظ كما يعرفه الفقهاء يخرج بعد الاغتسال من الجماع بول غ يخرج يعني بعد الاقتسام من الجماع او بعد البول بعد البول احيانا انسان يتبول فيجب ان شريطا قد علق هذا يسمى الودي وهذا أيضاً يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الوضوء هو والمدي والودي ويقال المرأة عندها المني والقدي والقدي فيه فيه عندها هو اذا ايضا ابحة الاقسام ما ثلاث اقسام المني يجب يجب المني للغدل المرأة يعني ما يقابل المدي عند الرجل. نعود الى, إلى مشارتنا قال واما المدي ففيه خلاف أ ب ي يوسف رحمه الله تعالى طيب ماهي ما حقيقه ة الخلاف ما ي حقيقة الخلاف يعني الآن لو من هذا الرجل قلنا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه طيب حقيقة أبي يوسف تعالى الآن من قلنا هذا الرجل الوضوء ولا الغسل ما خلاف الإمام الله لو خرج رحمه من يستطيع ان يقرر المساله أ ل ة ا ولو ان, أن رجلا نام ثم قام من نومه فوجد على مثلا جسمه مذيا فليجب عند ل الغسل لا عليه الغسل ي يجب ه أو ع ا ل إ م ا م وعند محمد يجب عليه الغسل لماذا دليلهم قال يعني ربما هو مني ن من ين ربما هو من ين قد رق ربما رق من هو ين قد رق لماذا ل أ ن المني قد يخرج دائما لفرط حرارة قدر أ و ضعفه فلا بد فيه من الاحتياط كما ذكر ا ل إ م ا م الكساني رحمه الله تعالى في بدائعه يعني هذا ا ل م ذ ي الذي وجده عندما قام من نومه ه نأخذه نعتبره أنه هذا لضعفه لضعفه منيا مني الإنسان يخرج فيخرج على لعدة الاحتياط لحرارة رقيقا أسباب إما وإما ي رق رق جسم م قد وقد قد على ه ي ئ ة ا ل م ذ ك فنوجب فيه الغسل احتياطا الامام ابو يوسف, يوسف خالفهم في ذلك خلافه قال إ ذ ا نام وذكره غير منتشر أ م ا إ ذ ا كان منتشرا وقت النوم فلا غسل عليه فلا خلاف فإذا غسل عليه من هي خلاف الامام اذا كان منتشر الوقت النوم يعني هذا الرجل الذي إذا كان هذا نام كان منتشرا النوم هي ذكره من منتشر وقت فلا غسل عليه لماذا لو اذا كان منتشرا يكون م ذ ي ا فلا غسل عليه يعني ك أ ن ه م ق د م ة للجماع ة انتشار الذكر اللي هو انتصاب المقصود بانتشار الذكر اللي هو انتصاب الذكر بخلاف لو نام وذكره غير منتشر هنا خلاف ابو يوسف اذا نام وذكره غير منتشر فلا يجب عليه الغسل لعدم الصنع منه لعدم الصنع منه وضحت ا ل م س أ ل ة و لا أ ي د ه ا و احنا قلنا قبل النوم احنا قلنا قبل النوم خلاف ا ل إ م ا م ابو يوسف قبل النوم ف إ ذ ا كان قد نام و ذكره منتشرا فلا غسل عليه أ م ا إ ذ ا لم يكن م ن ت ش ر هنا الخلاف هنا الخلاف فعند ا ل إ م ا م و عند محمد يجب عليه الغسل عند أ ب و يوسف لا يجب عليه الغسل ل أ ن المني من ي المني منه سواء كان في حاله, النوم أو في حالة اليقظه ة مثل سواء كان نائما أو كان في حالة اليقظة حالة المذي لا يجب الغسل ع د الإمام أبو حنيفة والإمام محمد استدلوا بدليل آخر. قال ربما عندما وجد هذا المذي عندما قام من أنه قد كان يعني احتلاما كان يعني كان منيا بدليل محمد من نومه أبو أنه وجد حنيفة يعني قد آخر ولكنه قد رق ل ف ر ط ح ر ا ر ة جسم هذا الرجل أو لأنه ضعيف وضحت ضعيف او ل ل م س أ ة عن عد كيف ج يجب د عندما مذيا قاموا من نومه فهذا ع لانه ي ه ل ل غ ع د الإمام ا و ص ح ب محمد ع ن د الإمام أبو ي و س ف لا يجب عليه الغصل لأن المذي كما لا يجب الغصل في حالة اليقظة فذلك لا يجبه لا يجبه في حالة النوم الآن رد الإمام كما يجب يجب في يجبه يجبه في رد أ ب وصاحبه حنيف و محمد على الامامه يوسف انه ربما يكون منيا وقد رق وهذا ب ق ى لفرط ح ر ا ر ة جسم هذا الرجل واما إ م لأن به ب داء ر يكون ضعيفا فيخرج منيه رقيقا ع لان ى هيئة ل م ذ و ح ن قلنا ل ا ع به داء ت يفتع على قول ل ا ا إ م مطلقا في العبادات نعم طبعا نعم في ح ا ل ة ا ل ي ق ظ ة باتفاق فيش غسل أ ص ل ا باتفاق احنا قلنا يعني ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الموضوع يعني يمذي يمذي يجب الغسل في حالة اليقظة في مذيئ يقولون النوم إذا قام من نومه فوجد الإمام ومحمد يقولون بيوجب الغسل لأنه كل كل فحل فحل فلا الغسل حالة الخلاف الإمام الغسل باتفاق فوجد ومحمد قام إذا بيوجب ربما ي ك وعند ن الامام أ ب و يوسف كما أ ن ه لم يجب ا ل غ س ل في حاله ة اللقبة لم ي ج في ح النوم ة ا ل وضح الخلاف المسألة أنه في ا ل م س أ ل ة أ ن ه في ا ل كتابه قال و أ م ا اليد ا ل م ذ ي و ففيه خلاف أ ب ي يوسف دون أ ن ي و ب ح دون أن يوبح أن ما الفرق بين انتشار الذكر قبل النوم وعدم انتشاره آه جميل. يعني احنا قلنا إخلافه جميل نام وذكره غير منتشر يعني بالمعنى يعني غير يعني قلنا إحنا إذا وذكره ربما لو نام وذكره منتشر ربما يكون يتفكر ل أ ن ا ل م ذ ي قد يخرج من التفكر نحن قلنا المذي يخرج من التفكر أو من المداعبة واضح. ولكن لما نام وذكره غير منتشر يعني بمعنى ليس في هو. واضح حالة واضح محمد قد قد المذي التفكر المداعبة والملاعبة لما ليس اللهم صلى على فربما سيدنا وذكره يخرج غير في يعني رأى رؤية قد رأى رؤية أو شهبه وهذه ا ل ر ؤ ي ة لم تتم احتلاما كاملا على ر أ ي الامام إ م أو ابي وجده م ا فهو م يوسف يعني ربما ه ا ل فاذا ولكن لم يحتن إ تأكد أنه من وجده انتشار قبل مديا ن بعمر انتشار الذكر انتشار يعني الآن الذكر انتصاب الذكر ه و مدي ن ل ر و يعني الإنسان إذا كان يتخيل الإنسان كان منظرا إذا او كان يداعب زوجته مع انتشار الذكر هذه يعني مظنه خروج الملك في مثل هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ذ ا نام وذكره منتشر واضح فهذه ا ل ح ا ل ة ك ح ا ل ة النوم عند ا ل ا ل ا يفرق بين ح ا ل ة ا ل ي ق ظ ة وحاله ا ل ن و ع فلا يجب ا ل غ س ل بخلاف ا ل إ م ا م قلنا ومحمد هم ي أ خ ذ و ن ب ا ل أ ح و ط على مظنه انه مني ن قد ر وبحالك هذا الاختصار يعني من اراد يعني ان يفصل في ا ل م س أ ل ة حتى يفهمها ب ط ر ي ق ة م و ض ح ة اكثر فليراد الامام يعني الكساني في بدائعه المسألة مفصلة في طيب حتى لا نطيف اللهم صل على قال و ا ل م ر أ ة اذا احتلمت ولم تر ى بللا ان استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل يجب ا لاحتمال غ س ل ل خروجه ثم عوده لان الظاهرة الاحتلام الخروج خلاف الرجل فإنه لا يعود لضيق المحل فإنه لا يعود لضيق المحل وإن وهي على لا فانه فانه وان وهي جهة اخرى في في يعود يعود استيقظت يجب تفصل هذه ا ل م س بالنسبة ل ل ل ة م ر أ ة ا ل م ر أ ة اذا ا ح ت ل م ت في منامها مثلا رات ان زوجها يجامعها مثلا هل يجب عليها الغسل او ل لا الغسل لماذا لماذا يجب عليها الغسل ل ق ا و ا ل م ر أ ة إ ذ ا ا ح ت ل م ت ولم تر ى بل استيقظت وهي على قفاها يجب عليها الوصل م منها ثم عوده لشعة المحل واضح؟ يعني المرأة إذا احتلمت طيب ما الاحتلام ما الضبط؟ ما الضبط المرأة, يعني المرأة يعني من, من ماء وماء المرأة ن يعني بدنا نعرف يعني نعرف إن يعني النساء النساء يجدنا ولكن بين ي طيب كيف في كثير واضح؟ إذا دلالة الضابط الضابط لا تجدوا الفرق الرجل عوض لشعة وبعض بللة بللة قد ان ماء الرجل ف والشهوة معا يخرج على وجه الدفق والشهوه ة اما المرأة المنوي ع ا فلا يخرج على وجه الدفق والشهوة لانه يعني ينزل من صدرها كما、قلت. واضح فاذا خرج المني منها يخرج على ينجل قلت المنوي يخرج وجه لا على علي من منها ؟ السياحان واجب عليها الوصل. ثم عوده لساعة المحل. بخلاف الرجل ف إ ن ه لا يعود يضيف المحل ت ت ن يعني م إذا لم تجد. يعني تذكرت يعني انها احسست ل ببعنى انها ا ت باللذة الضابط ب ايش ا ل وضح ن باللذه وصلت ا احست باللذة عليها الغسل هذا الضابط واضح قال والمرأة اذا احتلمت استيقرت ترى وجب بللا ولن علاقة هو وهي الغسل ان فاها لاحتمال خروجه ثم عوده ل أ ن الظاهر في الاحتلام الخروج بخلاف الرجل ف إ ن ه لا يعود لضيق المحل و إ ن استيقظت به على ج ه ة أ خ ر ى لا يجب يعني اذا كانت على جانبها أ و كانت على بطنها تذكرت ح ن و ا ولكن لم تجد بللا فلا يجب عليها الوصل قال وغسل ا ل ج م ع ة والعدين و ا ل إ ح ر ا م س ن ة وقيل مستحب والمعتمد أ ن ه م ا سنة لأنه ذكر الاستهتاب لان على بصيغة فقيل فإنه في يوم ذكر بصيغة مستحب وفي الوضوء يتأدى البعض مد والصاع ثمانيه ارطال والمد رطلان لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الصاع وهذا ليس بتقدير لازم حتى لو أ س ت غ ل الوضوء والغسل بدون ذلك جاز المقصود في هذه ا ل م س أ ل ة المهم أ ن يحصل له الاغتسال أ و يحصل له تمام الوضوء ب ا ل ن س ب ة للوضوء يعني, يعتبر يعني هذا مد من هذا الصاع أ و مد من غيره ه المهم له منه فهو تمام الغسل وتمام الوضوء حيث قال اغتشل جاز ما لم يعني المطلوب يحصل ولو لم م أن بأكثر ن حيث يسر ان يتم غسله او يتم وضوءه ان لا النظر هذا الصاع او هذا الصاع من من ن يتم يتم يشرف هي كمية غير كم مد غسله بغض هل الى الاخرى وضوءه هذا جزء بسرط قال ص ولا يجوز للمحدث والجنب ولا يجوز او او المصحف الا بغلافي قال ولا يعني بمعنى ما يحرم على المحدث ان شاء كان جنبا أو كانت حائضا كانت للمحدث على عليها يعني بمعنى مسي يحرم مسشاء فيحرم المسل المصحف إ ل ا بغلافه غير المشرد لقوله تعالى لا يمسه إ ل ا المطهر ا ل م ش ر ّ ز المقصود فيه يعني الذي له غلاف إ ذ ا كان له غلاف فهو ليس م س ل المصحف ولا ب أ س أ ن يمسكه بكم م و ك ر ه ه بعضه من حتى المسكن ل بحال كرهه بعض وهذا ا ل أ ص ل يعني والكراههه ن ا ت ح ر ي م ي ة إ ذ ا اطلقت فهي ت ح ر ي م ي ة لماذا ل أ ن ا ل ق ر آ ن يعني له م قال م عظيم في نفوسنا ف ا ي ج ولا ز أن أو أو جنوب نفساء يمسه حائضاً حتى و ك ن ولكن إن كان مسرزاً كان بكل بغلاف كما مسرزاً يجوز ض يضعونه ع و وهذا ن نفسه ه له القدمائياً فلا لا قال ولا يسمى في بيت ي بس للجنب ق ر ا ء ة القران آ ن ق ل لي على السلام لا ا يقرأ ج و ب بل الحال من ما هو الحال بالنسبة الحائط القرآن الحال شيئاً ما الحجة لكثير من هو يعني هذه ح ا ل ة أ خ ر ى ا ل آ ن أ ص ح اصحاب ب الأعذار أخرى أ قضية ا ل أ ع ذ ا ر قضيه ة إذا الأعذار كان من أصحاب نأتي كان من نأتي ل ي اخرى في كثير أصحاب الأعذار المسألة أصحاب الأعذار أحكام الحدث إذا كان له هذه من ا ص و لا يجوز للمحدث و الجنوب نفس المصحف إ ل ا بغلاف غير المشرد لقوله تعالى لا ي م س ك إ ل ا المطاهرون ولا باس ان يمسكه بكمله و كرهه بعضهم ولا يجوز للجنوب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ل ق ب ل ه السلام لا ي ق ر أ الجنوب ولا الحائط شيئا من ا ل ق ر آ ن و عن الطحاوي أ ن ه يجوز له بعض آ ي ة المقصود لا يجوز له بعض آ ي ة يعني لا ي ق ر أ ه ا على سبيل إ ن ه ا آ ي ة من ا ل ق ر آ ن يعني قول الحمد لله يسبح يسبح فهذه يعني شرط أن, ان لا يقصد بها يعني انها من ا ل ق ر آ ن فاذا ق ر أ ه ا على سبيل الدعاء صح ذلك قال ولا يقرأ ولا القرآن يقول ولا الجنوب ولا بحاجة شيئا الطحاوي بخلاف يلفظها ارؤيت الطلب مثلا امام الطحاوي الامام الطحاوي لا الصحيح الامام الطحاوي اسم النسبة اسم النسبة وعن يعني كثير من من من مخفص ولكن ا ل ق و ل للإمام ا ط ح ي نسفة ج و ا لهم ا الطحاوي م بعض الايه و أ ن ي ج والحديث ز له بعض آية و لا يفصل ولا ب أ س بان ي ق ر أ شيئا ً منه لا يبدو ا ل ق ر آ ن ك ا ل ب س م ة والحمد لله طبعا ً هذا يدخل فيه الخلاف في البسمه ة ليست ه آية القرآن آية من القرآن أو آية من كل أو و ر ة طبعا ب ا هي ف ايه ق آ ة من كتاب ا ل ل عز وانما ج ل ل إنه من م س ي وإنه ب س ل ل هي الرحمن ا ل ر ح م ا للفصل خ ا وقع سورة سورة وإنما عند يعني هل هي هي كل كل الأحناف البسمة ليست ل ل آية آية في بداية كل سورة. عند الأحناف يعني البسمة ليست آية من ف وإنما السور يعني نذكرها بين الشافعية عندهم يعني تبطفا الشافعية هي آية للفصل البسمة عن الطحاوي لا يفصل أو لا يصل بها إن شاء الله. وعنى الطحوي انه يجوز له بعض آ ي ة والحديث لا يفصل يعني بمعنى أ ن ه لا يجوز له ق ر ا ء ة شيء من ا ل ق ر آ ن سواء كان آ ي ة كامله ة آية أو جزء من ذ او ا ل م ق ص د لا يفصل بين آية و جزء من آية إن ش ايه ء الله、خير. قال ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء ل أ ن المنع ورد عن ا ل ق ر آ ن خاصه ولا يدخل المسجد قيل الا لضروره ج حتى يتيمم طبعا ا هذه ل و ا لا ي ضعيفة بحيث يتنقل م ج ما ي ت وقال ل في المسجد وهو وقيل يباح, وقيل يباح وصحيح أ ن ه يباح له وهذا أ ي ض ا يعني الدليل عليه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ت أ ت ي ه الوفود وكانت كثير من الوفود تنام في المسجد وكانوا يأتون وربما ك ا ا ن يأتون و و كانوا غير مسلمين وربما يكونوا جنوبا ومع ذلك النبي ا ل سلم أ ن ز ل ه م م س ج هذا راي عند الفقهاء والحائض والنفشاء كالجنب و في جميع ذلك, الحايد كالجنوب في جميع ذلك. طيب. يكفي اليوم عليكم عليكم أحبكم نكملنا تتراكم هنا مجال إن شاء الله ولا أن حتى لا أطل عليكم أنا حتى لا للأسلح أطل ونسح إن أن حتى حتى مسائل و عند الامتحان غدا يكون الامر مختلف ما رايكم نكمل ام نقف هنا اذا حصلتم ان نكمل اكملنا ما في صور اللهم صلى سيدنا محمد طيب أعطل شوية اعطل من قال و ت ج و ز ا ل ط ه ا ر ة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ولا وضعنا الطهارة لا يشترط الطهارة بالنسبة للمؤذن لا يشترط الطهارة يعني للأذان لا يشترط الأذان الطهارة في مثل في شيء أحد يعني بمعنى. الآن الآن المساجد هذا إذا كانت الآن كوضعنا. كوضعنا هذا الآن عصرنا يشترط يشترط يشترط يعني يشترط في يتأمم في شيء في في في قريبة بمعنى أحد ويحصل ا ل إ ع ل ا م ب أ ي منها فلا يؤذن ف ل انه ي ؤ ذ أ ن يحتوي على ذكر خلاص يخرج ويذهب وهذه ي ذ ب يختصر و ه ا ل م س أ ل ة هي ا ل م ط ر و ح ة الان في زماننا المسألة كلها لم قريبة يؤذن يتهمر ويؤذن فإذا فلا نسجد من أذان واحد الإعلام الإعلام الا إ ذ ا كان في محله يعني لا يوجد غيره مؤذن م أ و لا يوجد غيره من م يؤذن نبنيها عن ذكرنا الانتقال ويؤذن إنه نحن قلنا للأذان ونأتيه إن الأذان إن بالماء التي في قضية في يتأمم يسترغ يسترغ تفصيل في في لغيره الطهارة الطهارة الله هذا الله الطهارة الطاهر نفسه المطهر المسألة المسجد لا أصلاح لا شاء كلام شاء قال تجوز نصود المطهر لغير الماء المطلق يسميه الماء الطهور وهذه لا بد منها لا بد ان ترسخ في اذهانكم طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر في نفسه ه يعني ل الماء الطهور ا م ة ي ع هو يقصد هنا الماء الطهور ما صفته طاهر في, نفسه مطهر لغيره. طاهر في نفسه مطهر لغيره ويسمى الماء المطلق كالمطر وماء العيون والابار وان تغير بطول المكر والاصل فيه قوله تعالى وانزلنا من الماء ماء طهورا ويجوز ت ب ض ى رسول الله صلى الله ل ع ه طهور وسلم وقال المدينة الماء لا من ن عبار ي ه طعمه شيء غير إلا ما أ أو لونه أو ريحه وطول المكفي لا ينجسه فيبقى قال أو و و ينجسه ريحه طائران فيبقى ج بماء خالطه شيء طاهر فغير أ ح د أ و ص ا ف ه وليميز رقته يعني الضابط إ ذ ا خالط الماء شيئا بحيث لم يخرجه عن ط ب ي ع ة الماء ما هي ط ب ي ع ة الماء يعني كونه سيالا مرطبا م كونه ن عن ا ماهية الماء للعطش لم يخرجه ط ب ي ع ة الماء, الماء ك و سيانا مرطبا مشكنا للعطش فيبقى طاهرا ب شرطا يكون هذا المخالط طاهرا فغير احد اوصافه في غسل الثياب يعني كانوا يستخدموا هذا الاسنان ش ن ن كانوا يستخدموا هذا, هذا الشجر ي ت خ د م ه يستخدموا رماده ل ل و ا ن كماده ا م و منظفه ا ل ا كان مثل هو ا هذا ا ل م ا ء ب ي ع ه قال ف و ز وفي و ي اللبن ا ا ر ت ن يعني إ ذ ا خ ل ط ه اللبن فيه روايتان ي طيب كيف نعرف ما هو المعتمد عن نفس القاعدة إن لم يخرج الماء عن طبيعته عنه عنه طبع وطبع للعطش وتعتبر نفس إن فيجوز فلا فأزال سيالا الماء وإلا قال ولا بماء الماء كالأشربة والخل وماء الورد وطبع الماء مرطبا مسكنا للعطش وتعتبر الغلبة بالأجزاء وتعتبر الغلبة بالأجزاء لم غلب يخرج غيره فوره وتعتبر تجوز والاصل فيه ان الماء الذي خلطه شيء, شيء من الطين يجوز الوضوء به إ ج م ا ع ا لبقاء اسم الماء المطلق قال ولو ا ي ج ز يجوز بالخل إجماعاً بجوال فكل ما غلب على الماء وأخرجه وأخرجه عن طبعه بالخل وما غلب عليه الماء وطبعه باق بالأول يعني هذه القاعدة إن كان يغلب وطبيعة إجماعا الإخمعا ما الماء ألحقناه وما الماء ألحقناه القاعدة كان اسم الماء وطبيعة الماء ما ا فكل على عليه عليه ل وأخرجه إن عن يعني فهو هذه تغير لونه فان تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق الا ما يقصد به التمويل ا ماء ان عرفا لا ان لا ماء فلا يسمى يسمى في يجوز. لسورة تسمى حتى خنقو بندورة ق ا ل و ان تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق إ الا ما يقصد به التنظيف يعني بمعنى بمعنى أن الماء قوة في التنظيف فهذا لا يعتبر يعني بمعنى يبقى الماء ماء لذلك هو ضرب الماء مثل يستخدموه الماء يعطيها التنظيف الأشنان أضيف القاضي شيء لزيادة لتنظيف الفياد لهذا نقولنا التنظيف فهذا كانوا قوة لذلك تَغَيَّرَ وَإِنْ يَجُوز والحرب الحرب هو نفس ا ل أ ش ن ا ي ع ن ي ن ب ا ت والشدر أ ي ض ا نبات الشدر ن ب ا ا ت ل على قسمين منه ما ينبت يعني في ا ل أ ر ي ا ف فينتفع بورقه وثمرته وثمرته أ ي ض ا طيبه ة ث م ر ت طيبة وكان يستخدم في ا ل ت خ س ي ل الموتى وابه. ونوع اخر من السدر يعني ينبت ع ي ي ن في البر وهذا لا ينتفع به يعني في الغصن ت ف في ع به الغصل ما كان يزرعونه زراعه يعني لا يخرج بريا. و ا ص بمعنى و ن ا لم م يتخن ب غير أخرج عن طبع ن ف إ هذا يجوز ميت لورود السنة بغسل ل ك بمعنى ه ذ الماء الذي اطول شيء من ص د ر أ و صابون أ و أ ش ن ا ن من أ ج ل زياده في التنظيف والحمد لله رب العالمين لله الموضع عند هذا رب بطيل نقف شاء عليكم وان وان وان يوم وان رحوما وتفرقنا معصوما والحمد والصلاة والسلام وعلى وصحبه ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل في ميزان حسناتنا وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاهنا حجة علينا وأن يجعله تجمعنا هذا تجمعنا تفرقا يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا من يجعل في يجعله يجعل تسليما بعده على رب وسلم حجة حجة ذلك لله آله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم يا مولانا وجزاكم عنا خير الجزاء يعني انا س أ ب د أ ا ل ا س ئ ل ة ان شاء الله بالاستفسار عن ل ف ظ ة م ع ي ن ة وهي قوله الحرب والحرض ك ن ت ب بمعنى نبتة ا ل ق ر طيب بارك الله فيك انا قلت ان ا ل ت ح د ي ث ا ل ب س ط ع نوع د ي فاريسك اجابة ر ت نبات ا ج د ه تجدها يعني. يعني هو يعني كل أشناني وغيره ا الطلبة في في في اشناني طلبة المغرسة او او ولكن المطرسة كتب كل ان نستخدم زياده يعني أقوال الماء ا ا ل ق و ة في التنظيف و ن س ت خ د م و ن ه خ ا ص ة في غسل الموت ولا ف ر ا ئ ح ة طيب ة بحثت س م الله ا ل ر م ن الرحيم يا م و د ا ن ا عن الحرب في الشيخ ل جوجل واخرج الي هذه النتائج آه يعني انا س أ ر س ل الرابط على العام لانه يعني صور لنا ا ل ش ج ر ة ايضا هذا هو الرابط و ل ل ا خ و ة يعني ان يفتحوه ن ع م هذا هو يا سيدي ان ي ق ر أ و ا ما فيه بارك الله فيكم الله سيدنا وصلى محمد هل يصبح اذا ل خالطه الصابون على قلنا و ح حتى بماء نحن فزبد إ لم ي خالطه ر ج ه عن طبع م الماء, الماء ما زال يعني على رقته بمعنى لم ا فلا وإذا كان هذا زال تخينا فيجوز وإلا فلا إذا ء فيجوز على وسيولته ل بأس يصبح رقته خ ماء الصابون بحيث أنه أصفع ه ذ ان الماء ي ع ي نقول الصابون يعني يعني يفعل ع ن ي ي فعل للنشا قد يجمد الماء فإذا فيصبح فلا وإلا هذا الماء تخينا وإلا فلا. الله لم لم أعلم يخرجه يعني يصبح السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته م س ر ة شيخنا كان ليستفسار في م س أ ل ت ي ويجوز بماء خلطه شيء طاهر فغير أ ح د أ و ص ا ف ه ولم يزل رطته ك ا ل ز ع ف ر ا ن و ا ل أ ث ن ا ن ي وماء المد وماء المد وفي اللبن, اللبن روايتان في فغير أوصافه في روايتان يجوز روايتان حيث اللبن الوضوء بماء اللبن هل خلطه لبن بمعنى من أم أحد أنه يجوز على أو لا يجوز. الله فيك. النص ع م م و أو يجوز لا الله ل بارك ا فيك يحتمل ك ل ان ا ل م ع يكون ي يحتمل ي ن أن تابعا للكلام ا ل أ و ل بما ان خ ا ل ق ه اللبن وهذا نحكم فيه ما لم يخرجه عن سيولته فيجوز أما اللبن الخالص يعني قال أنه ورد فيه وهذا أيضاً معنى اللبن الخالص قال رويتان وهذا يعني صحيح فيه ورد حتى في ا ل ك ن ن ورد ع ن د ن ا ر و ض و ء في المنطقه التي يجب ا ل يكون هناك جزء من المنطقه التي يجب ان يكون ه ن ا ل ع ط ش ل ك ن ه ل ي س س ي ا ل ا و ل ي س و ان ض ح ي الفرق ف ك ل ا ه م ا ي ع ن ي ي ح م ل على ا ل م ع ن يكون هناك جزء م ا ل ج م ل ة ب م ا سبق بما ان خ ك ط ه ا ل ك ج ن ويجوز م ن ت ق و ل ي ع ن ي ان ه ك و ن هناك جزء من المنطقه التي يجب ان يكون هناك جزء من المنطقه يعني لذلك بعض الناس الذين لا يفهمون ف قد ي أ ت و ن ويشنعون و ن ق و ل و ن لا ينظرون الاحناف يجوزون الوضوء باللبن لا الرواية أنه الحكاية إنسان وتقييدات الاحناف يجوزون زواج ا ل م ت ع ة ا ل إ م ا م زفر يقول بجواز المتعه ة هؤلاء الناس أغبى الناس وأبعب الناس عن فقه حقيقة لأنه بين الباطل والفاسد في والفاسد أسد مذهبنا ليس يعني العقد نفسه العقد صحيح إ ذ ا اكتملت يعني ا ل م و ا ف ق ة والشروط وكذا ولكن قرا عليه ما يفسده ف إ ذ ا أ ز ي ل هذا الفاسد يعني ما أ ف س د العقد صح العقد وعاد العقد والعقد صحيح هذا ما قصده ليس على المتعه التي يقول بها الشيع يعني ولكن من لا يفهم الاصول لا يفهم يعني كلام الفقهاء وماذا يقصد و ن يعني هذا يحتاج إ ل ى دراسه الندم و م ع ر ف ة مصطلحات الفقهاء و إ ل ا ل ا ن س ا ن وقع في الخلل ذ ل ك الذي ي ق ر أ كثيرا على نفسه دون شيخ موجه ومعلم يعني هذا لا يجب الغسل لاحتمال وقال لقاء المخالف أن النبي صلى أن عليه الله غسل م ورد عنه فقال ي خديث عائشة ت سؤال رسول الله صلى الله صلى نعم الرجل, الرجل يرى أنه قد ولا قال لا انما النساء شقائق الرجال والاعتراض عند قوله إ ن م ا النساء شقاءه الرجال فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال وبين النساء في ر ؤ ي ة الماء وعدم رؤيته فلماذا فرق الخنفيه في حال ا ل م ر أ ة بين نومها على ظهرها ونومها على بطنها وان إ ن ك ذكر الشيخ وجه يعود يخرج بأنه التفريق قد ثم ولكن هذا الاحتمال لم يستمله ي النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أيضا أحاديث أخرى لا يأخذ يعني من حديث واحد يا أخي المسألة أن تجمع دلتها ثم يأخذ من من مجموع الأدلة وليس من دليل واحد. وورد أيضا أن حديث فيك وليس دليل السيدة عائشة سئلت أن ترى يجامعها هناك والفكم لا واحد بارك الله لابد دلتها الفكم واحد عائشة المرأة طلبها من من من أن وردة مجموع وورد ترى ثم سئلت تجمع ولكن ا بلان هل يجب عليها الغسل يعني الناس وقال سلا عليها تجد وخفرت يجب هل غسل يعني ي يعتم ي ف الجمع ب ا ل أ ح ا د ي ث ف ل ا تأخذ ي ع اجمع ما يتعلق اجمع ن من من ي حديث بين الحكم واحد ما بالمشأة أدلة ثم ه ذ ه الأدلة الناس ل ح فرقوا ي ة ف يعني جمعوا هذه ا ل أ د ل ة ما ذكرت وما ذكرت لك ك فارك الحديث عائشة وخرجوا بهذا الرأي فارك الله سيدة ي آخر عن ف فيكم ب ا ر ك ا ل ل ه ج ز ا ك ا ل ل الجزاء ه خير أ س أ ل ت ا ن سيدي في قوله رسل ا ل ج م ع ة والايدين والاسرام إ ح ر م ن نوجه ة ا ا ل ع ت ض على عليه الخبر بأن النبي صلى الله ل هذا بأن و س روي عنه أنه قال من توضع يوم ونامت ومن عنه أنه من فبها أفضل قال الجمعة امتشله على س ن ة هناك حديث اخر مروير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعه ة واجب و ا على كل محتلم ر الامام المسلم الغسل ي واجب م ل م ع ة و ا ج على كل محتل م يتم التوفيق بين وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأظن هذا مبنى كلام كيف التوفيق بين النبي عليه بالافضلية الحنفية وبين الحديث الذي ساداتنا الله واظن هذا وصل صلى صرح ب الغفل و و ج يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل م ف ت ل وجه نعم سيدي معذرة اللهم مفتلم نعم على كل سيدي ولكن فهمت على كل م ف ت ل اي على كل بالغ وليس المقصود ب ا ل م ف ت ل الذي استيقظ فواجد بللا فهمت ان الاحتلام هنا المقصود به البلوغ اي واجب على كل بالغ ثبت عنده الحديث و م نعم ا ل الاخر قال افضل وهذا يشبه السنين ولكن مقصودي التوفيق مستلم بين رأيين وان كان معنى يعني أنا سمعت اي بالف اخي أه... يقول حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم ا ل غ س ل واجب يوم ا ل ج م ع ة نعم هذا هو سؤال يا شيخ ع ل و ا ن ي شيخ رضواني هذا هو سؤال و م ا وجه تخصيص يوم ا ل ج م ع ة في الحديث نعم بارك الله الحديث سيدي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغفل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل مختلف السلام <عليكم ورحمة> الله وبركاته أولا استفسار شيخنا قال ازدحام لا عليكم لي الأمر ولكن التقسيص في الحديث النبي ورحمة يوم يوم عن عظيم حديث ننفي في وهو أنه هذا موجه صلى الله عليه وسلم يقول غ س ل ا ل ج م ع ة واجب على كل محتل م نعم سيدي ف إ ذ ا فهمنا ك ل م ة محتل ب... ب... ب... بمعناها الحقيقي وهو الاحتلام ف ا ل غ س ل من الاحتلام واجب على كل على كل محتل في ا ل ج م ع ة وفي غيرها هذا أ م ر ا ل أ م ر الثاني كنت أ ر ي د أ ن ايضا ا سفر ت من الشيخ ابو عمر ما وجهوا الاعتراض في انه سنه ة ل الاعتراض من ج ه ة ان الاحناف قالوا ان غ س ل ا ل ج م ع ة س ن ة وليس واجب ام ماذا يعني فيكم بارك الله فيكم. الاعتراض على قول ا ل خ ن س ي ة انه س ن ة والنبي صلى الله عليه وسلم نصر في هذا الحديث على انه واجب صراحه قال ا ل غ س ل يوم ا ل ج م ع ة واجب نعم النبي على مع عليه الحمل الكمال وسلم سيدي الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعه ش ب ه ا و ن ا م ت ومن اغتسل ا فهو افضل هذا دليل على ان الاغتسال كمال ن و ك فكيف مبارك فيك الكمال ن الثاني بانه نوصق بين الحديثين متعرضان انا ان انما الأعمال بالنيات انما الأعمال بالنيات الحديث واشف وهما الله الاعمال قلت يحمله على الاعمال لان تصريح كحديث فيه فيه تقدير محذوث محذوث التقدير ل كمال الحنفية قالوا ك الأعمال. الاعمال لذلك بعض ا ل أ م و ر لا ي تجب فيها النيه مثلا لذلك فعلى ه ا ي م و بعض م الامور ه لا ت ن ب فيها ومن النيه مثلا على الوجوب إ ن م على الكمال هذا المعنى والله اعلم وقلت لك احمله ا ح احمله على هذا المعنى بارك الله, فيه. بارك الله فيكم ه ب ا ر الله ف ي ك يا مولانا يعني ا ل م س أ ل ة ذات شقين الاول اما ان نفهم لفظه المحترم انها لكل بالغ يجب على كل بالغ أن يغتسل يوم ا ل ج م ع ة وعلى هذا المعنى لا بد من تفسير ك ل م ة نعم غسل الجمعه واجب على كل محتل هذا كلمة ان يغتسل في, في يوم ا ل ج م ع ة وهذا الفهم فيه إ ش ك ا ل ه ا وهي م س أ ل ة تخصيص يوم ا ل ج م ع ة بالذات و إ ل ا فواجب على كل محتل م في أ ي وقت احتلف م ي يغتشل ه أن فيه ه إشكال إشكال الفهم ذ ا إ ش ك ان ل ع د ي أما الأول الفهم الأول الفهم الفهم فإشكاله هو الذي ت س ل يعني كيف يكون ذلك النص صريح في الوجوب كيف أ ح م ل ه على الكمال طيب طيب التحاوي يعني يكون يا سيد بعد واجب وجوب الاختبار أنا أقرأ فكان كلام الجمعة الفرض لم غسل على كل محتلم فكان ذلك على وجوب الاختبار وقد يكون الفرض طيب تفضل وقد ب اصل ر ك فيك الله الإمام الطحاري قال أ ا ل ج م ع ة واجب على كل محتل فكان ذلك على وجوه الاختيار ذ ل ك ورد في بعض الاحاديث أ ح د ورد ي في ث بعض ا ل أ يعني رحم مرعا الله غسل واغتسل ف ي ح م ل هنا فهم منه ا ل س ن ي ة غسل واغتسل يعني بمعنى غسل ليس على سبيل الجماع ة واغتسل ب من ع ى الجنابه ت س من ا ل جامع أ ه ل ه فاغتسل وهو م أ ج و ر وهو مأجور بجماع أ ه ل ه كما تعلمون في د ب ي أ ح د ك م صدقه ولكن إ ن س ا ن زي بعض ا ل ع ز ب ي عنكم د ليس له ز و ج ة ولم يحترم فقام يعني هل, يحمل على هل يجب على من أ ر ا د أ ن يذهب إ ل ى الجمعه ة أن يختسل؟ ل ل تصح ص ان ة الجمعة م غ ي ر غ س ل لمن لم ي ح ت م و ل م يجامع زوجته أم لا تصح؟ الجمعة تصح فلا يفهم منه وقلنا لك إذن على ماذا يفهم؟ يعني من أراد يعني يعني زوجته لا لا فلا وقلنا أراد على تصح؟ تصح لك إذن أن أو يستنى بسنة نبينا عليه يحتلم وسلم سواء محتلم الله صلى لم جزاكم ا يجامعهم الجمعة هذا والنبي الله كان ما وإذا م لم يوم يوم وسلم ع عيد عليه عنده يعني أهله أو لم أن لأن أحسن صلى يلبس يختصر في طيب ي د المحصد ة في هذا اليوم هذا هذا والله ا أعلم ب ر الله ف ي ك ج ز الله ك م ا عنا خيرا يا سيدي وبارك الله فيكم أ ن ا فهمت أ ن الوجوب في لفظ الحديث لا يحمل مطلقا على الوجوب ا ل أ ص و ل المعروف بين علماء ا ل أ ص و ل و إ ن م ا يحمل على السنيه ة طيب يعني ما المشوغ م ل ل ح على على على السنية هذا هو السؤال、يعني. لماذا حملناه على كونه سنة أو حملناه على الكمال هذا سنة كونه هو أو أ ن ا ذكرت يا شيخ ما أ ق وهو ل يعني ل ل ا ل ن أن ي ص ل ي انسان ل ج م م ع ة غير غ ل لم يغتزل ف ي ي و م ا ل ج م ع ة وصلي هل تصح صلاته وكان عبد طاهرا ل س ن ة سيدنا. الله بارك س ي د ن الله ا يبنكم الله فيكم يا مولاي ن ع ن ي لا تحمل على الوجوب ل أ ن ه لا قائل به نعم يعني صحة لا قائل بعدم ص ح ة ص ل ا ة الذي صلى ا ل ج م ع ة من غير اغتسال لا قائل الحظ بهذا、الحق. ومن ثم تحمل على ا ل س ن ي ة يعني افهم ان ه ما دامت المساله لا قائله من العلماء بها يعني نعم. بارك الله فيكم يا لا يصح يعني من رجع إ ل ى ت ر ج م ة ا ل إ م ا م يرى يعني قدوه في الحديث و ث ن ا العلماء عليه أ م ا كون يعني اللهم صل وسلم محمد ورد في الهدايه وغير الهدايه في كل كتب الفقه سواء عندنا أ و عند غيرنا يعني بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة التي يظنها يعني أ ن ا ل إ م ا م قد غسل عنها لا قد يكون هذا الحديث الضعيف مثلا ضعافه ا ل أ ل ب ا ن ي خنقول ويكون صح عندهم واضح فما يصح عند أ ح د ه م م الجواب يصح عنده أحدهم. قد يكون ضعيفا عند غيرهم هذا واحد. هاي احدهم واحد عند عند قد هذا جواب الجواب الاخر اخي الكريم بارك الله فيك يعني انت تعلم ان ا ل ح ن ف ي ة ياخذون بالحديث المرسل ويقدمونه يقدمونه على القياس يقدمونه ع لذلك ى القياس ل انا كتبت موضوع في الحنفية الاصلين يعني الحنفية أكثر ا لان ن س تمسكا س ب ة الحنفيه ن ب وبيّنت ي عليه صلى الله عليه وسلم ا ل ن ي أ خ ذ و ن ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ر س ل ة خلافا للشافعيه ي لي الحنفية يقدمون يعني الرأي على الحديث لذلك اقرأ في هذا الموضوع يعني يفيدك جداً مقدمة الصغير مقدمة الصغير ة مقدمة مقدمة رحمة وهذا الموضوع تمسكهم هذا لذلك خلاف ادعى اقرأ جدا الجامع الجامع للإمام اللكنم الله لمن على أن أن ع كتابه النافع الكبير على ا ل ج ا م ع ة الصغيره ة الكتاب في دار الكتاب مطبوع في ذ ه بعض الأجوة